<متصفيق> بس للحبيب حسين, يا حسين بس للحبيب حسين <متصفيق> حبيب حسين <متصفيق> كل ما دموعة هاملت بدرمشي عال لي عال خده معادي اسم الحبيب للحبيب بس للحبيب حسين حسين كل ما امر من هالاسم تجري الدموع قلبي يطيح على النار لولا الظلوم وحلمني صاحب هالاسم معنا الخشوع وخلاني لما اذكره وهو الركوع هيا منحوا بهذا الملك والهى الملك ممنون وتشرفي بهذا الاسم لو اصبحت مجنون هيا يا ابو صاف وحسين مين اللي ديشا مين اللي خاين يم نصيب حسين اجمن نصيب حسين دم الدمه حملت قدرش عاد قديه علي على خدمه تمك باسم الحبيب حسيت حسيت من فان فان تملكي احساس احساس السنين السنين باسم الحبيب حسيت باسم الحبيب يا حسين بحس لما اجي يا دنيا تي لهفه بتجي لا تلي امي وشفت يمي من غفاي عفت امي وانا بلا وعي عق ومن يوم عفت الدنيا ضربه مشي بعيوني خلّي توبعت للغير بيت ما شعور والهل سبب دمعي صبح طول الوقت ما دروا على وجنه دامعاتي وبصدري حادي في المهجر وقلبي ثان الغريب حسين هاري الغريب حسين كما دموع تخاملت بدر نشي لي عال خد معتي اسم الحبيب حسين حسيت من فاس وتملني حسين يا حسين حبيب حسين, حبيب حسين يا قلبي اعزف لي نغم اسم الحبيب هو الطبيب لالتي نام الطبيب يا دمعه الوغسل الخد الكريم واخد الجفن بيظل للجسم السليم هم على مهموم الدهر يوم الفرج يا يوم يا يوم أشوف المنتظر باليقدم وبالنوم بشرنا يا الغاية تكفينا لنصاية ردي الجوار وابدي الحسان واختم نحي بحسين واختم نحي بحسين كما دموعة هاملة بدر مشي على خد معدي ل حبيب حسين حسيت من فاس احساس احساس محبوب حاس ومن من القفا راسا خدوه جسم ظل في كربلا محبوب مسلوب العمامة والرداية والمهدي يلطم صدر كل صبح ومساء المهدي حلفت بكسر طل عموي العباس يراويني يوما من يجي ومن يفتكي بها الناس بطوع ناجية جاوبني حسية جد القديل همي في اسعار لهيب حسين اسعار لهيب حسين ما لهي دمعتها مالت ما درمش عال خد خديه ويه عال خد ما للشاعر ثامر السراج الكاظمي